وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين